مثل أصحاب القرية إذ جاء أهل إِذْ إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقلوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشام مثلنا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 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلين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 إِن يُرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا تَوْعَنَّ عَلَيْهِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتَةُ أَحْيَينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ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 النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلْكِ يَسْبَحُونَ وَآيَاتُ اللَّهِ أَنَّ حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُم مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُ رِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَدُّونَ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 صادقين ما ينظرون إلا صيحته واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون.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 هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحط القول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبين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 117. فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون